موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون نُقَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنَشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ فَرَأَيْتُم ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ فكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم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 شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ